ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تقاف دركا ولا تخشى فأسبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل ووعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم الهن والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم وضبي ومن يحلل عليه وضبي فقد هوا وإني آه وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتأمنا قومك من بعدك وأظلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال قَوْلُ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ مَوْعِدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا مِنَ الْأَوْزَارِ مِن جِنَّةِ الْقَوْمِ فَقَدْ فَقُلْنَا اسْمِهَا فَكَانَتْ كَالقَصْرِ